بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى مدين قال ابن جرير رحمه الله تعالى فأما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله لمن كان في قلبه من أهل التكليف لوجود الأهل الله في الدلاله غير مختلفة ظاهرة للحس غير خفية فتوحيد الله تعالى ذكره والعلم بأسمائه وصفاته وعدله وذلك أن كل من بلغ حد التكليف من أهل الصحة والسلامة فلن يعدم دليلا دالا وبرهانا واضحا يدله على وحدانية ربي جل ثناؤه ويوضح له حقيقه صحه ذلك ولذلك لم يعذر الله جل ذكره احدا كان بالصفه التي وصفت بالجهل به وباسماؤه والحقه إن مات على الجهل به بمنازل اهل العناد فيه تعالى ذكره والخلاف عليه بعد العلم به وبربوبيته في احكام الدنيا وعذاب الاخره فقال جل تناه قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فسوى جل ثناؤه بين هذا العامل في غير ما يرضيه على حسبانه أنه في عمله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 في ظهور الأدلة الدالة المتفقة غير المفترقة لحواسهما، فلما سويا في قطع, في قطع الله جل وعز عذرهما بم بما أظهر لحواستهما من الأدلة والحجج وجبت التسوية بينهما في العذاب والعقاب لا يزال الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد كثيرا طيبا مباركا فيه صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه ومن سرى على نهجه ودعوة يوم دي الدين وبعد بهذا لا تقدم بالأمس الذي أن من العلم ما هو ظاهر جلي ولا يعذر أحد بجهله ومخالفته بهذا استدل الإمام جلي رحمه الله على أن ما غلط في الروبية أو في العبادة أنه غير معذور لأن الله جل وعلا اخبر أن الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم الذين أخطأوا طريق الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء مجتهدين أو مقلدين او جاهلين إنهم حبطت اعمالهم في الدنيا في الاخره فلا يقام لهم وزن يعني انهم لا يحاسبون وانما تعرض اعمالهم ثم يلقون في النار يقول انه بين هؤلاء وبين الجاهدين لربوبيته لان العلم بذلك امر ظاهر يعني الادله ومقصوده لأدلة التي يقول تدرك بالحواس مثل المخلوقات المشاهدة من السماوات والأرض وكذلك الحوادث التي تتجدد في الرياح والسحاب والأمطار والنبات وذلك مما هو دليل على وجوب عبادة الله جل وعلا لما أعرض عن ذلك استووا مع الذين جحدوا ذلك عنادا وكلهم يكونون في النار هذا الذي يقوله الامام الجليل قد قاله بعض العلماء ولهذا يقولون ليس هناك وقت فتره يجهل به يجهل المشرك أن هذا يمكن يكون عذرا لهم، ومذلك صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذين ماتوا في الجاهلية هم في النار المقصود أنهم كانوا مشركين بخلاف الشرائع التي تأتي بها الرسل فإن الإنسان إذا جهلها بعدما بذل لا يستطيع لإنه يكون معذورا نعم قال رحمه الله وخالف حكم ذلك حكم الجهل بالشرائع لما وصفت من أن من لم يقطع له عذره بحجه أقام عليه بفريضة ألزمه إياها من شرائع الدين فلا سبيل له إلى العلم بوجوب فرضها اذ لا دلالة على وجوب فرضها وإذا كان ذلك كذلك لم يكن مأمورا وإذا لم يكن مأمورا لم يكن بترك العمل لله عز ذكره عاصيا ولا لامر ربه مخالفا فيستحق عقابه لأن الطاعة والمعصية إنما تكون باتباع الأمر ومخالفته يعني هذا كنت بالشرائع يعني مثل الصلاة والصوم والحج وكل ما امر الله جل وعلا به على لسان رسوله فان هذا لا يلزم الا لمن بلغ وعلم الذي لم يبلغه ولم يعلم يعلم به انه لا يؤاخر ويكون معذورا ولكن اذا كان الانسان سمع بان لله دين وله رسول فانه يجب عليه أن يبحث عن ذلك حتى يتأكد ويعلم ولهذا علق البلاء بالحج قيام الحج بالبلاء كما قال جل وعلا لتنذر به يعني القرآن جعل ويقول في كما في صحيح مسلم الله لا يسمع به أحمر أو ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار فعلق الأمر بمجرد السماع، لأنه عنده عقل وعنده فكر وعنده أنه عبد لله جل وعلا فإذا سمع بأمره ورسالة الرسول الذي يرسله يجب عليه أن يبحث عنه وقد يقول قائل مثلا إن كثيرا من الناس شوى سمعته الإسلام لديهم فلا يبلوهم على الوجه الذي جاءت به الرسول فأقول هذا ليس عذر لأنه ليس مكلفا بما يقوله الناس وإنما كلف بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يبحث عن من المصدر الذي يتأكد أنه جاء بالحق وأن ما يقال خلاف ذلك يكون لعداء الرسول أو لتشويه دعوته والناس هذا لأن هذا كثير جدا والمشركون قديما كانوا يرمون الرسل بالجنون ويرمونهم بالكذب ويرمونهم بما يعلم أنه ليس حق الذين مثلا يسجدون يتبعونهم على هذا القول هم هالكين معه يعني مقلد أهل الباطل قلدوهم حكمهم حكم لأن الله جعل الانسان عقل وعنده ذكر ونظر فيجب عليه أن يستعمل عقله أما إذا أهدر عقله وجعل من يقلده او من يعظمه هو امامه فانه غير معذور ولهذا اخبر الله جل وعلا عن اتباع الاتباع انهم يلومون متبعين انهم يقولون لولا انتم لكنا مسلمين وان الاتباع يقولون لهم ما صددناكم لقد جاءكم الحق ولكنكم اتبعتم الباطل يعني أنكم ما نظرتم في عقولكم وفكرتم في صحة ما جاءت هناك من وإنما هناك من يكون بدون تفكير ذلك فهم يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون من يكون من يكون هناك الخبر قد يتغير كثيرا في النقل وهذا امر محسوس اذا مثلا الانسان نقل شيئا ثم نقله ناقل ثم نقله عنه هناك يتغير وقد يكون منعكسا ولهذا يقول كون الانسان مثل غرز به أو بلغه الأمر على غير وجهه يقول هذا ليس عذرا له لأنه بإمكانه أن يتأكد ولكنه اعتمد على اقوال الناس هذا لا يكون معذورا ولذلك جعل الله جل وعلا بلوغ الحج كافي. والعلماء يقولون فهم الحجة ليس شرطا وإنما الشرط بلوغها إذا بلغت الحجة قام العذر على من بلغته والحجة تقوم على العبد لكونه سمع أن لله دينا أو أن له نبيا يجب عليه أن يتأكد من ذلك كما أنه يجب عليه أن يتعرف على ما جاء به الرسول غير معقول ان كل جماعه وكل كل فرد ياتي اليه الرسول بنفسه او يؤتى اليه بالرسالة ويقال كذا ولهذا كانت رساله نبينا صلى الله عليه وسلم في مكان معين ولقوم معينين ثم اوجب على اهل الارض كلهم ان يتبعوه ومعلوم ان أكثر أهل الأرض لا يعرفون لغته بمعنى ذلك أنه يجب عليهم أن يتعلموا لغة الرسول حتى يعرفوا ما جاء به وكيف إذا مثلا سمعوا أن له شرع وأنه جاء بأمر من أمر الله ثم أعرضوا عن ذلك أو مثلا نقلت لهم رسالة على غير وجهها هذا كله لا يكفي في إقامة العذر فهم غير معذور معذورين ولكن المقصود لهذا أنه قبل بلوغ الرساله قبل مجيء الرسول الذي يقع في الشرك يكون هالكا وغير معذور لوجود العدلة التي تحيط به التي يقول انها تدرك بالسبب الحواس وهو النظر المخلوقات المخلوقات دليل على الخالق كما أنها دليل على وجوب عبادته لهذا يذكر الله جل وعلا كثيرا إذا أمر بعبادته يذكر المخلوقات للسماء والأرض وخلقهم لأن هذا يوجب أن يعبد الذي جعل لكم الأرض فراشة الله الذي جعل لكم من الأرض مهادة وما اشبه ذلك السماء رفع فوقكم تنظرون إليه وهذا من أعظم الأدلة وكذلك الآيات التي سيرها جل وعلا على نمط واحد مثل الشمس والقمر والنجوم وما أشبه ذلك من الأمور التي تكون دليلا على وجوب عبادة لأنها دليلا على وجوده فإذا علم وجوده جل وعلا فهو أوجب العبادة على عباده أما الشرع فانه يتوقف على بلوغ الأمر والنهي والعبادة هي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 حيث فرقت بينهما وفرق حيث سويت قيل الفرق بيني وبينه. والسؤال هذا اللي اورده لان بعض الذين خالفوا مثل المعتزله ونحوهم يقولون كل مجتهد مصيب سواء اخطا أو لم يخطئ بشرط ان يكون أهلية الجهاد موجودة عنده لأن هذا الذي كلف به أن يجتهد ولم ينظروا إلى محل الاجتهاد ومناط الحكم لأنهم سووا في هذا بين المدرك بالمحسوس والمدرك بالسماء المدرك بالحواس مثل النظر هذا في المخلوقات القائمه بانفسها اما المدرك بال بالسماع فهو الكلام الذي يبلغه الرسول هذا يقول انه لا فرق بينهما والفرق واضح جلي لان المدرك بالنظر أمر قائم يشاهده كل من نظر اليه السماع فهذا حتى يبلغ الانسان فاذا بلغه هناك وجب عليه النظر فيه حتى يتيقن انه حق من الله جل وعلا مع ان الذي ياتي من الرسول حق سواء عرف الانسان حكمه فيه او علم حقيقتها او لم يعلم فإنه يجب أن يؤمن به ويتبعه على كل حال لهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما قال الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله يعني ولو, ولو لم أفهم مراده فأنا أؤمن به وأصدقه ومعلوم أن الفهم أنه أمر مطلوب وأن فيه زيادة علم والعلم إذا زاد في قلب الإنسان زاد العمل المقصود بالعلم إذا كان يقتضي العمل أما علم بلا عمل فلا فائدة فيه. قيل أن الفرق بين بين أن الفرق بيني وبينه أن من قيل أن من من قيل وقيل كل موحد أن كل محسوس أدركته حاسة خلق في الدنيا فدليل لكل مستدل على وحدانية الله عز وجل وأسمائه وصفاته وعدله وكل دال وكل دال على ذلك فهو في الدلاله عليه متفق غير مفترق ومؤتلف غير مختلف وإن من قيل وطيل كل, كل قائل بالاجتهاد في الحكم على الأصول أنه ليست الأصول كلها, كلها متفقة في الدلاله على كل فرع وذلك أن الحجة قد ثبتت على أن لو وطئ نهارا في شهر رمضان امرأته في حال يلزمه فيها فرض الكف عن ذلك أن عليه كفاره بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك حكم من الله تعالى ذكره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في من وطأ امرأته في حال في حال حرام عليه وطأها وقد يلزمه في حال أخرى يحرم عليه فيه وطأه فلا يلزم ذلك الحكم بل يلزمه غيره وذلك لو وطأها معتكفا أو حائضا أو مطلقة تطلقة واحدة قبل الرجعة وفي أحوال سواها نظائرها وفي أحوال سواها نظائر لها فقد اختلفت أحكام الفرج المطوع في الأحوال المنهي فيها الواطئ عن وطئه مع اتفاق أحوال كلها في أنه منهي في جميعها عن وطئه مقصوده في هذا يقول أن النظر نظر المجتهد يختلف وإن كان الحكم واحدا مع الأصل واحد مثل في هذا لأن الوطأ واحد ولكن الأحكام تختلف في هذا فيختلف الاجتهاد في ذلك وإذا اختلف الاجتهاد فمعنى ذلك أن هذا مجال للنظر والتفكر ومثل هذا لا يكون من مثل الأمور القطعية الظاهرة والأمور الاجتهاديه هذا في الأمور التي علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها ما التي لم يعلم هذا الحكم غير ذلك فإنه لا يلزم لا أصل ولا فرع حتى يعلم ذلك ولكن الفروع التي يكون ترجع إلى الأصول اختلاف الناس فيها ظاهر حسب اجتهاداتهم ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخطئ المجتهد في مثل هذا لما قال للصحابة رضوان الله عليهم لا يصلين أحد أحدكم أو أحد منكم إلا في بني قريظة يعني صلاة العصر وكان ذلك بعد القول بعد صلاة الظهر فخرج فأدركتهم الصلاة قبل وصول بني قريظة فاختلفوا ففريق قالوا ما أراد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير الصلاة وإنما أراد منا سرعة المضي والذهاب إليه وفريق آخر قالوا لن نصلي إلا في بني كريز فصلى الفريق الأول الوقت والآخرون لم يصليوا بعد غروب الشمس في بني كريز فلم يعنف صلى الله عليه وسلم فرقة منه منهما لأن الأصل في هذا واحد وهو الطاعة طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره غير أن المراد اختلف في هذا هل هو أراد المضي وأن الصلاة لا تصلى إلا هناك ولو خرج الوقت أو أنه أراد منهم سرعة الخروج المضي إليهم ولم يرد تأخير الصلاة وهكذا المسألة التي ذكرها هنا فإن الاصل واحد وهو وطء الزوجة والحكم مختلف في نهار رمضان سواء كان جاهلا أو عالما يلزمه الكفارة وأما المعتكف أو الذي وضعها وهي حائض أو بعد تطليقة تطليقة واحدة قبل الرجعة هذا فيه خلاف بين العلماء ومن يقول ان الوط رجعة وأنها زوجته ما دامت ما انتهد وكذلك المعتكف وإن كان ليلا فإنه محرم عليه لقوله جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد لما اختلف الحكم دل على أن هذا محلا للنظر والاجتهاد ويجب أن يتبع في ذلك ما أراده الشارع في هذا غير أن انظار الناس تختلف فيختلف الحكم عند الاجتهاد وعند الخطأ في هذا نعم وهذا المقصود به أمور العبادات التي الاوامر الأوامر والنواهي أما الأمور التي هي خلق الله الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يخطر على قلب إنسان أن هذه المخلوقات اشترك فيها إثنان هذا لا يمكن ولهذا لم يقل احد أحد من الناس أن هذا خلق آلهتهم وأنها خلقت شيء بل إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله وإذا سئلوا من خلق السماوات والأرض ومن أنزل من السماء ماء فأنبت به لهم ما يأكلون وما تأكله وأنعمهم يقرون بأنه الله جل وعلا لا شريك له نعم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 بأدل على ذلك من شيء فيها وأن صغر ولطف فلذلك افترق القول في حكم الخطأ في التوحيد وحكم الخطأ في شرائع الدين وفرائضه نعم ولولا قصدنا في كتابنا هذا الاختصار والإجاز فيما قصدنا البيان عنه لا القول في ذلك وأطنبنا في الدلالة على صحة ما قلنا فيه وفيما بيننا من ذلك مختف لمن وفق لفهمه وإذا كان صحيحا ما قلنا بالذي عليه استشهدنا وقد ذكر ذلك وبسطه في كتاب التفسير في أماكن متعددة كلما جاءت آية تدل على أن الكافرين أنهم يجتهدون ويحسبون أنهم يحسنون الصنع. بين هذا في قوله جل وعلا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشئة عاملة ناصبة تصل نارا حاميه ذكر أن هذه الوجوه تعمل وتكدح وتجتهد وتخشع تبكي ولكنها النتيجة أنها تصل نارا حاميه لأنها أعرضت عن الأمر الظاهر الجليل فصار حكمهم أن ما لهم مردودة وهذا في آيات كثيرة ولجل وعلا لقد درأنا إنما كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها إلى آخر الآية فذكر أن هؤلاء اظل من البهائم وأنهم غافلون والغفل معناه أنهم لم يستعملوا لهادهم نظرهم أما أسماء الله جل وعلا وصفاته فكذلك لأنها تدل كلها على مسمى واحد وعلى معان عظيمة معان لا يشارك المخلوق الخالق فيها الخطا فيها أيضا من عدل عن ذلك وجعلها كأسماء المخلوقين انه غير معلور في هذا وان كان الانسان قد مثلا يلبس عليه وتغير فطرته من الصغر قد يتلقى مثلا ان ظاهر هذه الاسماء هذه الصفات مثلا ان الاسماء يدخل فيها الصفات انها تدل على باطن كما يقولون مثلا الاستواء يدل على التشفي واليد كذلك والعينين والرحمه والرضا والغضب وما اشبه ذلك يقيسون على ذلك انفسهم يجعلونها هي الاصل في هذا ثم يطردون ذلك في اسماء الله جل وعلا فمثلا يقول الرحمه دقه تحدث للانسان ثم يجد الميل إلى المرحوم وهذا نقص فلا يجوز ان نصل الله جل وعلا بالرحمه فلا بد أولها يقول يجب, يجب علينا التاويل او التفويض واذا كان يجب فمعنى ذلك ان الانسان بهذا ماجور على هذا التاويل هذه عقيدتهم هكذا يقولون لماذا لأنهم تلقوا ممن يحسنون به الظن من المشاع الذين تربعوا على ايديهم هذه الأمور وكذلك الاستواء والعلو قالوا إنه يقتضي أن نكون في مكان والمكان لا يكون فيه إلا جسم فإذا أثبتنا الاستواء والعلو لزم من ذلك أن نثبت الجسم أنه جسم وهكذا يبنون أمورا على باطل مع أن الله جل وعلا لا يمثله شيء وقد أعلمهم الله جل وعلا بذلك وقال فلا تجعلوا لله اندادا والانداد تكون في الخلق وتكون في الحق وتكون فيما يستحقه ويستوجبه مما وصف وسمى به نفسه فقال هل تعلم له سميه قال لم يكن له كفوا احد قال ليس كمثله شيء فعدلوا عن هذه الامور بالقياس الفاسد الذي جعلوه يعني من فوق نفوسهم هو الاصل فظلوا في هذا ضلالا بينا ولكن عند انفسهم انهم على حق فمثل هذا يكون مانعا من التكفير من حتى يبين لهم الحق ويوضح وتزال الشبه عنهم نعم وإذا كان صحيحا ما قلنا بالذي عليه استشهدنا فواجب أن يكون كل من بلغ حد التكليف من الذكور والإناث وذلك قبل أن يحتلم قبل أن يحتلم الغلام أو يبلغ حد الاحتلام وأن تحض الجارية أو تبلغ حد المحيط فلم يعرف صانعه بأسماء وصفاته التي تدرك بالأدلة بعد بلوغه الحد الذي حدد فهو كافر حلال الدم والمال إلا أن يكون من أهل العهد الذين صلح سلفهم على الجزية وأقهروا فمن عليهم ووصف عليهم خراج يؤدونه إلى المسلمين فيكون من اجل ذلك محقون الدم والمال وإن كان كافرا يعني هذا الذي ذكر اولاً ان في الامور الظاهره مثل التوحيد الذي عباده الله والحق بذلك توحيده بأسمائه وصفاته وحاق هذا حق الله من لا بد ان يفصل فيه التفصيل السابق لان كثير من الناس شاهد في هذا وظن أنه على حق وهو مخطئ وصار للاجتهاد فيه مجال لهذا الذي وإن كان اجتهاده خطأ وفقاده باطل ولكن بوجود الشبه التي قامت عندهم وهو أن الذي يعتقدوا ظاهر النصوص أنها كفر فهم فروا من الكفر لزعمهم إن كان هذا خطأ ظاهر لمن آمن بالله وآمن برسوله ولكن فرق بين هذا وبين من أبد شجرة أو حجرا أو مخلوقا من المخلوقات لأن هذا ليس له أي عذر وأي حجة لا يوجد شيئا كان له خالقا غير الله جل وعلا لهذا كل من سئل من هؤلاء ما يأتي بحجه إلا أنه يقول وجدنا آباءنا هكذا فقط هذه ليست حجه وليست عذرا بخلاف ما سلكه هؤلاء الذين أنكروا صفات الله جل وعلا وبعضهم أنكر الأسمى ولكن الذي أنكر الأسمى أكثر العلم حكموا بأنهم كفروا مثل الجهمية فرق بين هذا وبين الأحكام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم هي أصول لأن كل ما قاله الله قاله الرسول صلى الله عليه وسلم اصل ولكن مناط الأحكام فيها الذي هو محل الاجتهاد يختلف نعم فإن قال قائل فإذا كان الوقت الذي تلجمه الفرائض هو الوقت الذي الجمته الكفر إن لم يكن عارفا بصانعه بأسمائه وصفاته التي ذكرت فمتى لزمه فرض النظر والفكر في مدبره وصانعه حتى كان مستحقا اسم الكفر في الحال التي وصفت والحكم عليه بحكم اهله قيل له يعني ان هذا كان مرفوعا عنه في القلم غير مكلف قبل بلوغه حد البلوغ هو غير مكلف لا في التوحيد ولا في الاحكام ويرى ان الله جل وعلا فطر الخلق على معرفته على أنه جل وعلا له الكمال المطلق وإن كان هذا مفهول غير المكلف لا يلزم بالكفر وإنما يلزمه إذا كان محلا للتكليف ولا يكون محل التكليف إلا إذا بلغ. نعم قيل له لم يلزمه فرض شيء من الأشياء قبل الحد الذي وصفت غير أنه مع بلوغه حدث التمييز بين ما له فيه الحظ وعليه فيه البقس أن يخليه داع الرحمن وداع الشيطان من الدعاء هذا إلى معرفة الرحمن وطاعته وهذا إلى اتباع الشيطان وخطواته كما قال الله تعالى ذكره الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم وذلك قد يكون في حال بلوغ الصبي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 يعني أنه في هذا الوقت يكون مهمل يقول يعني ممهل حتى يكم العقل وينظر ويصبح يعرف الأمور ويميزها ومقصوده أنه قبل الست السنين أو السبع أو الثمان أنه لا يميز بين الأمور التي هي دلة قائمة على ما يجب ان يتبع ويقال مثل العباده ومثل الكمال ما يستحقه الرب الغالب انه لا يدرك هذا وانما يدركه اذا بلغ ثم ان هذا يكون مشتركا بين من تجب عليه الاحكام ويجب عليه عباده الله جل وعلا يتعلق بالعقل والإدراك ولهذا بين الله جل وعلا ذلك في كتابه وكل ما ذكر من الآيات غالبا يقول لقوم يعقلون دل على أن العقل هو مناط التكليف والعذاب وغيره نعم القول في صفه المستحق القتل أنه بالله عارف المعرفة التي يزول بها عنه اسم الكفر. قال أبو جعفر لن يستحق أحد أن يقال له إنه بالله عارف المعرفة التي إذا قارنها الإقرار والعمل استوجب به اسم الإيمان وأن يقال له وأن يقال له إنه مؤمن إلا أن يعلم بأن ربه صانع كل شيء ومدبره. منفردا بذلك دون شريك ولا ضهير وأنه الصمد الذي ليس كمثله شيء العالم الذي احاط بكل شيء علمه والقادر الذي لا يعجزه شيء أراده والمتكلم الذي لا يجوز عليه السكوت وأن يعلم أن له علما لا يشبه علوم, علوم خلقه وقدرة لا تشبهها قدرة عباده وكلاما لا يشبه كلام شيء سواه وأنه لم يزل له العلم والقدرة والكلام من هذا الكلام الذي مثلا العلماء يخاطبون الناس في الصلاحات وإذا انتشر مثلا لفظ من الالفاظ في الكتب في المحاورات والمناظرات إنهم يتبعون هذا اللفظ وإن, كانوا وإن كان اللفظ غير مستساغ. فمثلا قوله بأن يعرف صانعة وأن له صانع هذا لا يطلق على الله جل وعلا بانه صانع وكذلك المتكلم هذا من باب مخاطبة الناس بما يتعارف بينهم ويندرج في خطابهم وفي مكاتباتهم ومناظراته وإن كان ليس وص لله جل وعلا ولا اسم لأنه ليس من أسمائه جل وصانع ولا المتكلم أو متكلم وإنما جاء أنه يتكلم وكلم وله كلام ويقول وقال كل هذا يجب أن يتبع به ما قاله ما جاء به الخبر عن الله أما المتكلم هذا يطلق على الذي تكلم حقا والذي تكلم باطلا والذي تكلم بالإيمان والذي تكلم الكور والخنا لهذا الشيء الذي هي احتمال لا يطلق على الله ثم القاعده في هذا أننا نتبع ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه ولا نزيد على ذلك الله لا يوصف أو يسمى إلا بما سمى ووصف به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وهذه قاعده متفق عليها بين العلماء المخالف بهذا ليست من باب التسمية كثيرا ما يطلق الصانع في كلام العلماء على الله ولا يريدون به أنه يسمى صانعا وإنما هذا من باب الخبر وباب المحاورات لهذا مثل قول الله جل وعلا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون فلا يسمى الله جل وعلا زارع إنما هذا من الأخبار التي يخبر بها لتقرير حجه وحكم يلزم ومن ذلك السكوت فقوله لا يجوز عليه السكوت السكوت ضد الكلام وهو المراد يعني انه يتكلم وقد جاء اطلاق السكوت على الله جل وعلا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسياء والكمال أن يتعلق الكلام بالمشيئة يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء فالمقصود أن هذا غير مراد يعني ولا يجوز عليه السكوت أنه قد يقول قائل يعني معناها أنه يكون متكلما دائما وهذا لا يريده ولا يقول به نعم فإن قال لنا قائل فإنك قد ألزمت هذا الذي بلغ حد التكليف شططا أو أوجبت له الكف بجهل ما قد عجز عن إدراك صحته من قد عاش من السنين مئة ومن العمر طويلا من المدة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 حتى أوجب ذلك لهم الحيرة وأكتبهم الجهل والملالة ولو أنهم لزموا محجة الهدى وأعرضوا عما دعاهم إليه دواعي الهوى لوجدوا للحق سبيلا نهجا وطريقا سهلا وأي أمر أبين وطريق أوضح ودليل أدل دلالة من قول القائل الله عالم على إثبات عالم له علم يعني يقصد أنه أمكار الصفات أو انكر الأسماء أنه لا دليل عليها فإنها تدل على الكمال مثلا الذين يثبتون أسماء بدون صفات يبادرون في نفي ما يفهم من الإسم فإذا قالوا إنه عالم قالوا بلا علم وهل يمكن عالم بلا علم هذا لا يعقل غير معقول قالوا مثلا يسمع بلا سم يبصر بلا حاسة وبلا الى أخذ أن الحاسة لا تأتي بصفة الله جل وعلا ولكن معلوم أن صراك وكذلك العلم بذاته فإذا نفي هذا فمعنى ذلك أن الاسم نفسه منفي لأنه غير معقول هؤلاء يقول إنهم لا عذر لهم في ذلك حيث أطلقوا الأسماء ونفوا الصفات عن الله جل وعلا التي هي أصل الأسماء والأسماء معقودة منها لان الاصل هو الاسم يعني هو والصفه والفرق بين الاسم والصفه ان الصفه هي المعنى القائم بالموصوف والاسم هو القول الدال الاسم الدال على المسمى الذي يدل على الذات ويعينها اذا قال الرحمن فالرحمن ما اخوه من الرحمه رحمة صفة للرب جل وعلا طائمة بذاته الرحمن اسمه الذي يدل على ذاته وهكذا يقال في جميع الأسماء والصفات وبعض الناس الذين لم طلبت العلم الذين لم يتحققوا في هذا يعكسون القضية وهو خطأ واضح يقولون الاصل الأسماء والصفات مقولة من الأسماء هذا عكس, عكس الحق وهم لم يعرفوا حتى في, في لغة ذلك اللغة منها تدل على خلاف هذا وهذا واضح لمن تأمله وقد على ذلك كثير من العلماء المقصود أن الكلمة إذا وضعت على شيء واضح الكلام يوضع على الشيء ليدل على المعنى وكلام المتكلم ليس مجرد لفظ دون معنى وكذلك إذا وضعت الكلمة على أمر من الأمور فليس المقصود مجرد الالفاظ المقصود الألفاظ والمعاني ولهذا نقول ان كلام الله هو اللفظ والمعنى كلاهما كلام الله جل وعلا وليس اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ وكذلك صفاته جل وعلا فإن كان هذا الذي قاله المؤلف رحمه الله فيه خلاف للعلماء نعم ولئن كان لا دلالة في قول القائل هو عالم على إثبات عالم له علم أنه لا دلالة من قول قائل إنه على إثباته إذ كان المعلوم في النشوء والعادة أن كل شيء مسمى بعالم فإنما هو مسمى به من أجل أن له علم فإن واجبا أن يكون المعلوم في النشوء والعادة في المنطق الجاري بينهم والمتعارب فيه في البارئ الأشياء خلافا لما جرت به العادة والتعارف بينهم إنه لواجب أن يكون قول القائل إنه دليل على النتهي لا على الإثبات فيكون المقر بوجود الصانع مقرا بأنه غير عدم لا مقرا بوجوده كما كان المقر بأنه عالم مقرا عند قائل هذه المقالة بأنه ليس بجاهل، لا مقرا بأن له علم فإن كان المقر عندهم بأنه مقر بإثباته ووجوده لا نافيا عدمه فكذلك المقر بأنه عالم مقر بإثباته علم له لا ينفل الجهل عنه وكذلك القول في القدرة والكلام والإرادة والعزة والعظمة والكبرياء والجمال وسائر صفاته التي التي هي الصفات ذاته نعم فإن قال لنا قائل فهل من معاني المعرفة شيء سوى ما ذكرت قيل لا فان قال فهل يكون عارفا به من زعم أنه يفعل العبد ما لا يريده ربه ولا يشاء فقيل لا وقد دلنا فيما وصفناه بالعزة التي لا تشبهها عزة على ذلك وذلك أنه من لم يعلم أنه لا يكون في سلطان الله عز ذكره شيء إلا بمشيئته ولا يوجد موجود إلا بإرادته لم يعلمه عزيز وذلك أن من أراد شيئا فلم يكن وكان ما لم يرد فإنما هو مقهور دليل ومن كان مقهورا دليلا غير جائز ان يكون موصوفا بالربوبيه فان قال فإن, فإن, فإن, فان من يقول وفي هذا المقطع يعني يريد بذلك ان الاسمى تدل على الصفات والصفات بالأسمى كلها دليل على ذات واحد وان تنوعت وهي تدل على الكمال فهذا يقول مثل دلاله الخلق على الخالق فلا عذر في خلاف في في ذلك وكل هذا بعد بلوغ ذلك من عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا لا يدرك إلا بالأخبار مثل تسمية الله وصفه بالشيء الذي سمى به نفسه غير مثل كونه الخالق كونه هو جل وعلا يتصرف بالشيء ويملكه كل شيء ولكن الأخبار بأنه سميع بأنه يرضى بانه يرحم وإلى غير ولذلك من ما جاء في صفاته فهذه تتوقف على الأخبار عن نفسه أنه يخبر عباده ويتعرف بها اليهم فإنه يعرف بها وكذلك إذا قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن إذا جاءت مثل الأسماء فلها معان أخذت منها وهي تدل عليها فلا يجوز أن نأخذ مجرد الاسم الذي يكون مرتجلا إن اسم الله حسنى كونوا حسنى دلت على المعاني الحسنة الجميلة التي تليق بالله جل وعلا خلاف أسماء المخلوق فانها اسمى مرتجله وضعت ليميز هذا من هذا فقط وإلا كلها تدل على فقير محتاج محدث بعد ان لم يكن وهو ثان ميت وهو مكلف لخالقه ولا بد ان يقوم بامره ما رب العالمين جل وعلا فليس بمشاهد حتى يوصف وليس له مثيل تيقاس عليه تعالى الله وتقدر فإذا لا بد من الخبر عن، وهذه أيضا لا تدركها العقول حتى مثلا يكلف العقل بها ولكن مقصوده إذا جاءت عن الله وعن رسوله فلا بد أن نعرف مراد المتكلم فيها المثل إذا قال مثلاً علام الغيوب أنه ألا يعلم من خلق وما أشبه ذلك نقول انه مجرد خبر بأنه عالم فقط أو يعلم بلا علم هذا ما جائز لا معنى ولا لغة ولا حتى عقلا لهذا الحقه بما قبله لهذا المعنى نعم فإن قال فإن من يقول هذا القول يزعم أن إرادة الله ومشيئته وأمره ونهي أمره ونهيه وليس لثلاف العبد الأمر والنهي قهر له قيل له لو كان الأمر كما زعمت لكان الله تعالى ذكره لم يعم عباده بأمره ونهيه بأنه يقول ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فإن كل مشيئة منه أمر فقد يجب أن يكون من لم يهتدي لدين الإسلام لم يدخله الله عز وجل في أمره ونهيه الذي عم به خلقه وفي عمومه بأمره ونهيه جميعهم مع ترك أكثرهم قبوله الدليل الواضح على أن قوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى إنما معناه لو شاء الله لجمعهم على دين الإسلام وإذا وإذ كان ذلك ذلك كذلك كان بينا فساد قول من قال مشيئة الله تعالى ذكره أمره ونهيه يعني مقصوده أن الصفة تعود على شيء واحد كما يقول والأشعالية وغيرهم في هذا فهذا غير معقول وغير داله عليه اللغة التي وضعت لهذا والتي تكلم بها المتكلم فهذا ضلال بين بلا شك نعم. القول فيما أدرك علمه من صفات الصانع خبرا لاستدلال قال أبو جعفر أما ما لا يصح عندنا عقد الإيمان لأحد ولا يزول حكم الكفر عنه إلا معرفته فهو ما قدمنا ذكره وذلك أن الذي ذكرنا قبل, قبل من صفاته لا يعذر بالجهل به أحد بلغ حد التكليف كان ممن أتاه من الله تعالى ذكره رسول أو لم يأته رسول عاين من الخلق غيره أو لم يعاين أحدا سوى نفسه ولله تعالى ذكره أسماء وصفات جاء بها كتابه وأقبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته لا يشع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة بأن القرآن نزل به وصح عنده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو عنه به الخبر منه خلافه فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة, الحجة عليه به من جهة الخبر على ما بينت فيما لا سبيل إلى إدراك حقيقة علمه إلا حسا فمعدور بالجهل به الجاهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكرة وذلك نحو إخبار, إخبار الله تعالى ذكره إيانا أنه سميع بصير وأن له يدين لقوله بل يداه مبسوطتان وأن له يمينا لقوله والسماوات مطويات بيمينه وأن له وجها لقوله كل شيء هالك إلا وجهه قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن له قدما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضع الرب قدمه فيها يعني الجهنم وأنه يضحك إلى عبد المؤمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قتل في سبيل الله إنه لقي الله عز وجل وهو يضحك إليه وأنه يهبط كل ليلة وينزل إلى السماء الدنيا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بأعوى لطول النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الدجال فقال إنه أعوى وإن ربكم ليس باعور وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون الشمس ليس دونها غيايه وكما يرون القمر ليلة البدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن له أصابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين اصبعين من أصابع الرحمن فإن هذه المعاني التي وصفت ونظائرها مما وصف الله عز وجل بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم مما لا تدرك حقيقة علمه بالفكر والروية ولا و نكفر بالجهل بها احدا الا بعد انتهائها اليه يعني هذا يعني ال ال الذي سبق انه يلحقه بما في الادله الخلقيه هي الامور التي تدرك بادراك هذه الادله لان كونه خالق هذا امر واضح وكونه له المشيئة وأنه إذا شاء شيئا أراد كذلك لأن المشيئة هي التي تميز الأشياء تميز بها وكذلك القدرة أنه على كل شيء قدير والعلم كونه عالم بكل شيء فهذه تدرك بالعقل ويكون تكون الأدلة الخلقية أيضا أدلة عليها بخلاف الأمور التي ذكرها مثل السمع والبصر واليد والوجه والدجل والنزول والمجي وما شبه ذلك من التي لا بد أن يجي الخبر بها عن الله جل وعن رسوله ولكن إذا جاء الخبر بها وثبتت وجب الإيمان بها وإذا ردت كفر بها الإنسان فإنه يكون مثل ما إذا كفر بالأمور الظاهرة الجلية وهذه التي ذكر مجملة لها تفصيل ولها أماكن يوصل فيها وقوله فإن المشيئة مثل المشيئة الذي يقول أنها امره بعض الناس يقول المشيئة الامر الأمر كيف تكون المشيئه امرا المشيئه التي يشاء بها ويميز بها بين الاشياء لهذا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء الله ما اشركوا ما اشبه ذلك يدل على ان كل شيء بمشيئته وان المشيئه هي التي اقتضت وجود هذه الأشياء المشاهدة وكذلك القدرة والقوة والعلم أما الأمور التي لا بد من ورود الخبر بها هي التي لا تدرك بالعقل مثل ما ذكر أن له جل وعلا يدين وأنه سميع بصير وأنه يبسط يداه وأن له يمين وله أيضا شمال كما ثبت في صحيح مسلم وقوله في الحديث كلتا يدي ربي يمين ليس المقصود أن كلتا يدي ربي من جانب واحد تعالى الله وتقدس عن هذا التوهم فإن هذا شوها ونقص والله لا يكون موصوفا بما فيه النقص، ولكن المقصود في قوله فلتا يدي ربي يمين أن فلتهما كاملة ثامما لا يلحقها نقص كشمال المخلوق شمال الآدمي فإن شماله أنقص من يمينه. ولهذا جعلت الشمال للشيء المستكرة المستقدر واليمين الشيء المستحسن وهي كذلك اليمين أقوى في الضرب والأخذ والعطاء وغير ذلك ولهذا لما ذكر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه جاء من عند الله وجاء بالأوامر وجاء الشرع من عند الله قال ولو تقول علينا بعض الأقويم لأخذنا منه باليمين لأن هذا المعروف عند العرب أن الأخذ باليمين أقوى قال يدي ربي يمين يعني كلتاهما كاملة تامة لا يلحقها نقص كشمال المخلوق فإنها أنقص من يمينه الله جل وعلا لا يوصف بشيء من النقص كما أنه لا يوصف إلا بالجمال وبالكمال تعالى الله وتقدس ثم كذلك كونه وصف أنه يقدر بيديه كما قال جل وعلا وما قدر الله حتى قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة سماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقد ذكر هو نفسه رحمه الله في بسنده في تفسيره في هذه الآية أثر ابن عباس الذي يقول فيه إن الله يقبض سماواته وأرضه بيده اليمنى وتبقى شماله فارغه وإنما يستعين بشماله من كانت يمينه مشغولة ومثل هذا لا يقال بالرأي أو بالقياس لأنه خبار عن الله جل وعلا وكذلك ما ذكر أن اليد لها أصابع كما ثبت قوله صلى الله عليه وسلم قبول قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن فوصف أن له اصبعين وله أصابع وجاء وصف اليد بأنها لها أصابع كما في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين في خبر الحبر اليهودي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يضع السماوات على أصبح والأراضين على اصبع الشجر والسرع على أصبح الجبال على اصبع وسائل الخلق على أصبح فذكر خمسة صاب ثم ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت تصديقا لما قال وقرأ قوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمين وفي رواية فانزل الله قوله وما قدر الله حق قدره وكذلك له وجه جل وعلا ما قال جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام كل من عليها فان ويبقى كل من على الحياة فاني ليس على الأرض فقط ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه وكذلك كونه يضحك كما جاءت الاحاديث في هذا وصح وكونه جل وعلا يرضى ويغضب وكونه جل وعلا يرحم كونه ينزل الى سماء الدنيا في اخر كل ليله وهذا لا يستطيع هؤلاء المؤوله ان يقروا به فضلا عن الايمان به على ما يليق لانهم لم يعرفوا من هذه الصفات الا ما عرفوه من انفسهم فلهذا أوجب التاويل او الرد ولكن الرد كفر بالله جل وعلا لجأوا إلى التأويل أو التفويض والتفويل هو الجهل وهو أشر من التأويل ومعناه أن هذا الشيء لا يعرف معناه هل يقول مسلم لأن الله يخاطب عباده بشيء لا يعرف معناه هذا لا يعقل الواجب اتباع ما قاله الله جل وعلا وما قاله الرسول مع مراعاه قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولماذا ختم قوله جل وعلا ليس كمثله شيء بهاتين الصفتين وهو السميع البصير هذا والله اعلم لأن المخاطبين لهم سمع وابصار فكانه يقول جل وعلا لا يحملكم كون هذا معروف عندكم السمع والبصر وتتصفون به ان تردوا او تؤولوا ما وصفت به نفسي فانه ليس وصفكم مشابه وصفي ليس كمثله شيء هو السميع البصير مع ان لفظت المشابهة أو الشبيه أو التشبيه في حق الله لم تجد في القرآن ولا ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما جاء نفس التمثيل ونفس المكافئ أو السمي وما أشبه ذلك مما هو كمال لله جل وعلا إن التشبيه فيه إجمال وفيه إهام ولهذا كثير من المتكلمين يجعل إثبات الصفات تشبيه ولما قيل يمام أحمد وهو يعذب ويضرب لا نتركك حتى تقول إن الله لا شبيه له بوجه من الوجوه أبع ان يقول هذا لأنه يعرف أن مرادهم نفي الصفات يعني لا يكون له رضا ولا يكون له رحمة ولا يكون له يد ولا يكون له أي صفة من الصفات لأنها عندهم تشبيه. فالمقصود أن الله جل وعلا وصف نفسه بأوصاف يجب النؤمن بها على ظاهرها مع اعتقاد أنها خصائص تخصه وأن أحد من الخلق لا يشاركه فيها. أما مجرد موافقه في الاسم والمعنى البعيد. الذي فيه يفهم الكلام فهذا لا بد منه ولكنه إذا أضيف الاسم أو الصفة زال هذا التوهم نهائيا إذا قيل علم زيد أو عمر صار خاصا به وإذا قلنا علم الله ورحمته وإحسانه ورضاء صار خاصا به لا يشاهده المخلوق فيه فعند التخصيص والإضافة يزول ذلك وهذا الذي لا بد من أن يكون موجودا عند المكلم حتى يفهم الخطاب النزول اعتقدوا أنه كالنزول المعهود له نزول من السطح مثلا إلى الأسفل يكون السطح فوق النازل ويكون مثلا لزم منه المشي والذهاب والمجي وهذا عندهم كفر يقولون هذا هو فعل المخلوق مع أنهم يدركون بعض الأشياء التي تدل على هذا أو لا يدركونها مثل كونه جل وعلا يحاسب خلقه في آن واحد جميعا فهل هذا له نظير عندهم لا يمكن كل واحد يرى أنه يحاسب وحده والحساب للجميع ففعل الله لا يشبه الأفعال فعل المخلوقين ومثل ذلك نزوله الذي يقولون انه ممتنع لأننا لو قلنا به للزم أن يكون نازلا 24 ساعة لأن كل من منتهى آخر الليل من هنا بدأ فيما غربنا وهكذا الى أن تدور على الأرض جعلوا هذا حكمه حكم الجسد المخلوق الضعيف المحسور الذي يمضي عليه الأوقات وهو في مكان ثم يذهب إلى مكان آخر مع أنهم يشاهدون ما هو نظير هذا وهو أن الأرض الآن مملوءه وقبل الآن لمن يتجه الى الله ويدعوه ويخاطبه وكلهم يستمع إليه في آن واحد لا يشغله سماعه لهذا عن سماعه لهذا هذا من خصائص الله جل وعلا ويجب أن يكون هكذا أفعاله كلها خصائص لا يشاركها في المخلوق فلماذا يلجؤون إلى النفي لأنهم لا يعرفون من ذلك إلا ما عرفوه من أبوس فأصل البلاء هو التشبيه المستكن في النفوس وإن كانوا لا ينطقون به ولا يتكلمون به ولكنه هو الأصل الذي نفى من أجله سائر الصفات وسائر الرفعات ومثل ذلك بات العينين يعني التثنيه المثنات لأن التثنيه لم تأتي لا في كتاب الله ولا في أحدث رسوله صلى الله عليه وسلم مصرحاً بها إلا في حديثه ضعيف الحديث الضعيف ليس في بهذا ولا في الأحكام ولا اعتمد عليه قد جاء في ابي هريره الضعيف الذي يقول فيه إذا قام العبد في الصلاة فإنه بعيني الرحمن ولكن المعاني التي دلت على هذا كثيرة ومنها هذا الحديث إن ربكم ليس باعور لأنه عرف في اللغة أن العور هو فقد إحدى العينين يكون دالا بالمفهوم على أن لله عينين كاملتين تعالى الله وتقدم وذلك لأن هذا الدجال مخلوق ضعيف ناقص لأنه عمية عمية إحدى عينيه والسبب في كون تثنيه لم تأتي لأن القرآن باللغة الفصحى واللغة الفصحى إذا أضيف المثنى إلى مجموع أو إلى مثنى جمع وإذا أضيف إلى ضمير ضمير المتكلم فإنه يفرد كما قال الله جل وعلا وليتصنع على عيني وإذا أضيف المثنى إلى ضمير جمع فإنه يجمع تجري بأعيننا وكذلك المثنى في قوله قد صارت قلوبكما قلوب هو قلبان ليس قلوب فهذه اللغه الفصحى جاء بها القرآن بهذا لا يدل ذلك على الجمع إنما روحية, روحية هذه هذا الأسلوب ومثل ذلك رؤية الله جل وعلا يوم القيامة على كل حال هذه قد بسطت هذه الأمور لما كان ومراد المؤلف رحمه الله التنسيذ في هذا ثم الحكم على من آمن أو لم يؤمن الذي رد أو تأول وذلك تبعا القول بالإيمان أو الكفر كما سبق في كلامه أن الذي لا يقر بوحدانيه الله ويعبده أنه يكون كافرا سواء جاءته الرسل أو لم تاته لوجود الادله القائمه الداله على ذلك التي لا تخفى ويلحق بهذا ما كان له هذا المعنى أما الذي يترتب على السماع ومجيء الخبر لأنه إخبار بالغيب أو بأمر ونهي فهذا لا بد فيه من أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم به فإذا جاء به صار المخاطب حكمه أنه يؤمن به فإن رده كان كافرا وانت أولا تأويلا غير مستساع بل قد يكون أشبه شيء بالاستهزاء والسخرية وكذلك حكم حكم المعاند الكافر أما إذا كان له عذر في هذا أو عنده شبه فيجب أن تزال الشبه عنه وتقام عليه الحجه قبل أن يحكم عليه بحكم من أحكام الشر كفر أو ما هو دونه نعم قال رحمه الله فإن كان الخبر الوارد بذلك خبرا تقوم به الحجة مقام المشاهدة والسماء وجبت الدينونة على سماعي بحقيقته في الشهادة عليه بأن ذلك جاء به الخبر نعو شهادةه على حقيقة ما عين وسمعه وإن كان الخبر الوارد خبرا لا يقطع مجيئه العذر ولا يزيل الشك غير أن ناقله من أهل السك والعدالة وجب على سامعه تصديقه في خبره في الشهادة عليه بأن ما أخبر أخبره به كما أخبره كقولنا في أخبار الأحاذ العدول وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع بما أغني عنه, عنه, أغنى عنه, أغنى عنه أغنى محسن أغنى محسن انه اغنى عن اعادته نعم أصل الخبر يعني اخبار الاحاد قصده اخبار الاحاد وان كانوا جماعه انها تفارق اخبار الخبر القطعي الذي ينقله من يستحيل عليه الكذب ولكن الشرع أكثره ورد بخبر الأحاد صحيح أنه لا فرق بين خبر الأحاد وخبر الخبر المتواتر الذي ينقله جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب فلو قلنا ان الأخبار كلها لا بد أن تكون هكذا ما تحصل لدينا شيء مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن هذا أمره واضح لهذا تعقد العلماء في كتبهم لهذا المعنى كتابا يقول كتاب خبر الأحاد كما فعل البخاري في صحيح بين أن هذا أمر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر فليعتمد ولا عذر لمن قال إني لا أصدق خبر الاحاد فكان يرسل الرجل الواحد الى البلاد ويرسله ايضا بالاحكام ذي الجب الزكاه وابلاغ الامر ويرسل رسولا الى الملوك ولزمهم بهذا لزمتهم الحجه بذلك وكذلك فيما بين الصحابه هذا امر ظاهر جدا وانكاره من قبل اهل البدع أما أهل السنة لا ينكرون هذا بل يسوون بينه وبين ما جاء في التواتر وإن كان هذا أقوى ولكن مقصود بذلك أنه إذا عرف أن هذا الخبر صدق انه قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث التي في الصحيحين وغيرها ما كان على هذا الوجه فهو مقطوع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا عذر لمن انكر أو رده يكون راده انكره كالذي يرد المتواتر نعم فإن قال لنا قائل فما الصواب من القول في معاني هذه الصفات التي ذكر وجاء ببعضها كتاب, كتاب الله عز وجل ووحيه وجاء ببعضها رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه جل ثناؤه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيقال الله سميع بصير له سمع وبصر إذ لا يعقل المسمى سميعا بصيرا في ذغة ولا عقل في النشوء والعادة والمتعارف إلا من له شمع وبصر يعني هذا رد لقول المعتزلة لان المعتزله المعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات وهذا تناقل لا يوجد اسم بدون صفة ثم يجعلون مثلا الصفات إثبات الصفات شرك لأنهم يقولون إذا أثبت لله صفات لزم أنك تثبت وقدما وعندهم القدم من أخص اوصاف الله انه ليس كذلك في الله جل وعلا كونه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم انه الرب جل وعلا وانه المالوه الذي تاله القلوب ويجب ان يكون هو الههم هذه اخص اوصافه التي لا يشاركها فيها مخلوق أما السمع والبصر فيقع على الاشتراك وكذلك القدم إذا قلت قديم لأن كلمة قديم تدل على أن قبله شيء أو بعده شيء لهذا قال حتى عادك العرجون القديم فالقديم الذي جاء بعده جديد فالمقصود ان اثبات اسم بلا المعنى الذي وضع له ودل عليه هذا لا يعقل لا في العقل ولا في الشرع لهذا هؤلاء خالفوا العقل وخالفوا الشرع وخالفوا الوضع يعني اللغوي اللغه وضعت بألفاظ لتدل على المعاني يكون لفظ لا يدل على معنى هذا لا يعرف وليس مقصودا لأحد حتى لغة العجب نعم كما قلنا آنفا إنه لا يعرف مقول فيه إنه إلا مثبت موجود فقلنا ومخالفون فيه إنه معناه الإثبات على ما يعقل من معنى الإثبات لا على النفي وكذلك سائر الأسماء والمعاني التي ذكرنا وبعد فإن سميع صدر بهذا أن الأسماء وضعت للمعاني التي دلت عليها ألفاظها فنفي تلك المعاني يكون ردا لها نعم وبعد فإن سميع سميعا اسم مبني من سمع من سميع من سمع وبصير من أبصر فإن يكن جائزا أن يقال مع وأبصر من أن يقال أن يقال سمع وأبصر من لا سمع له ان أن يقال سمع وأبصر من لا سمع له ولا بصر إنه لجائز أن يقال تكلم من لا كلام له ورحم من لا رحمة له وعاقب من لا عقاب له يعني انه غير معقول مثل هذا فكونكم تثبتون السمع السمع بلا سمع مثل تثبتوا كلاما بلا متكلم رحمه بلا راحب وغير ذلك من هذا السمع نعم وفي حالة جميع الموافقين والمخالفين ان يقال يتكلم من لا كلام له أو يرحم من لا رحمة له أو يعاقب من لا عقاب له الدل دليل على خطأ قول القائل يسمع من لا سمع له ويبصر من لا بصر له فنثبت كل هذه المعاني التي ذكرنا أنها جاءت بها الأخبار والكتاب والتنزيل على ما يعقل من حقيقة الإثبات وننفي عنه التشبيه فنقول يسمع جل ثناؤه الأصوات لا بخرق في أذن ولا جارحة كجوارئ ابن آدم وكذلك يبصر الأشخاص ببصر لا يشبه أبصار بني آدم التي هي جوارح لهم وله يدان ويمين وأصابع وليست جارحة ولكن يدان مبسوطتان بالنعم على الخلق لا مقبوضتان عن الخير رحمه الله ورحمه الله في هذا المقطع يكون قصده بذلك أن أسماء الله وصفاته خاصة به وان المخلوق لا يشاركه فيها أما ان يقال انه فيما يقول يعني يسمع جل ثناؤه الأصوات لا بخرط في اذن ولا جارحة كجوارح الله جل وعلا يصب بان له اذن ولا يصن بانه جارحه فلا داعي الى ذكره الأذن والجارحة في مثل هذا فإن هذا من الأمور التي يقولها اهل الكلام وإن كان هو رحمه الله من أهل السنة في هذا غير أنه يرد على هؤلاء أنه مثل النفي الذي يعني ينفي وصف الله جل وعلا يوصف بانه يوصف بالإثبات والنفي نفي كثيرا ما جاء ولكن نفي يكون نفي النقص وإثبات كمال رد ذلك المنفي ما أن نقول بلا أذن أو بلا جارحة أو بكذا بكذا لا دائعي لهذا نقول جل وعلا يسمع ويكفي نقول سمعه خاص به ما أنه يعني نأتي بالأشياء التي تلزم المخلوق بمثل هذه الصفة فلا يجوز ذلك وقوله كذلك فله يدان ويمين وأصابع وليست جارحة ولا يجوز أن يكون ليست جارحة أو أنها جارحة يعني الشيء الذي لم يرد لا نفيه ولا إثباته يجب النسكوت نسكت عنه فإن أثبته مثبت نقول ماذا تريد إن أراد معنى صحيح قلنا يجب أن يعبر عن هذا المعنى بالعبارات الوارده في الكتاب والسنه واللفظ هذا الذي قلته يرد يؤخذ المعنى الصحيح ويرد اللفظ وإن كان المعنى غير صحيح قلنا يرد لفظه ومعناه كلاهما فهذا الطريق فمثل ما إذا قال إن الله جسم أو ليس بجسم أو ما أشبه ذلك أو إن الله في جهة أو إن الله ليس في جهة أو إن الله في حيز أو إن الله ليس في حيز أو ما أشبه ذلك كل هذه أمور مبتدعه إذا تكلم بها متكلم يجب أن يستفصل. ويقال ماذا تريد بهذا فإن بين أنه يريد حقا وإن الله في جهة يعني ان ليس مختلطا في عباده وانه جل وعلا عالم على خلقه فوق سماواته يقول المعنى صحيح ويجب ان تعبر عنه بما عبر الله عنه بأنه فوق وانه جل وعلا مستو على عرشه وهذا الذي تقوله من هذا الالفاظ لا يجوز ان تطلقها على الله جل وعلا وهكذا البقيه اذا قال انها في جهه قل ماذا تقصد في الجهة او قال ليس في جهه ماذا تريد في الجهات هل تريد جهات محصورة لكن تريد ذلك فالله جل وعلا لا يحصره مخلوق الخلق كلهم تحت قبضته وهو فوق عباده وفوق خلقه إلى آخر ذلك نعم. ووجه الله كجوارح الخلق التي من لحم ودم ونقول لا هذا ما يتصفيق. فعليك الله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده نبينا لكم. هذا سائل يسأل هل الشرك الأصغر يدخل فيه عدم العذر بالجهل فيه وهل هو أكبر من أكبر الكبائر الشرك الأصغر الجهل ما يدخل في هذا الجهل هو ما يقع إلا جهل غالبا لكن العذر في هذا لا يعذر الإنسان إذا كان قصر مثل ما سبق يعني ينطبق عليه ما سبق إذا قصر في النظر ولا والاستدلال تعبد ليه فانه غير معذور اما اذا كان يعني يجتهد حسب ما عنده من القدره وال... فهذا يعذر ولكنه الشرك الاصغر كثير من العلماء يقول لا بد من ان يعذب عليه لانه داخل في قوله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا وجه قول الذي يقول إنه أكبر من الكبائر من الكبائر داخل تحت المشياء وهو خارج عن ذلك وبعض العلماء يقول إنه مثل الكبائر يعني في الحكم ولانه لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي فمن وقع في الشيخ الاصفر هو مسلم لم يخرج من الإسلام هذا سائل أخر يقول كيف نفهم قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مع قول من قال أن أهل الفترة يعذبون بشركهم هذا القول كثير من المفسرين يقول وما كنا معذبين في الدنيا العذاب الذي يأخذ الناس كقوم نوح وقوم هود وصالح حتى يأتي الرسول ليس العدم مطلق إذا كان الأمر مثل ما يقول هذا محتمل بل هذا عليه أكثر مفسرين يكون هذا ليس حجة يقول هذا السائل هل هذه المقولة صحيحة يا قديم الاحسان نعم القديم الإحسان يبنس المخلوق إن هذا ليسوا من أصل أف... من من اسماء. اسماء الله جل وعلا من قديم السلطان يعني الملك. يقول السائل لما لم يرجع الصحابة في أمر صلاة العصر بعد غزوة الخندق لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن قصده من قوله لا يصلي النعمة. يتركون قلت. ما أمروا به يذهبون يسألون. esperamos ya muchas veces